Aha nöçe zapt sala yok namaz yok niyaz yok yarabideklin cende olur mu da alametten hak verman kendine kandırıyorsun. Amalister amal izgul ya esnası benim sabi niloğlu. فتكون صميمة مع الله للجراءة السوية وقربة خمس وقات صلاة الدعاء الشيء ويدعاء ذكر الله ويدعاء صلاة عند يوم دعاء صلاة صلاة يوم بكي احمد هو جوائد يلوشل قبل سعى الله عندي يدعي الصب ما في الظهر ما في العزر ما في المغرب ما في العشاء ما في بكي اش في يدعي حيث يدعي لما يجي ملك الموت ها في الوقت كلمهن عليه هاير ملك الموت جمهن كينك انتنا يا ربن علي تصلي ما اصوم كنت تنجيب بعد من ذكاتي كنت فقير فا الله كنت انسان تسوي مرحمة هاير بكتي قربا عطيتوك عمر وعطيتوك يا لك ما صليت اي ما تصليه لما يموت تحطه على الكتاب وتتبوه على المسلطاتي يتلم عليه وأكتر كان ضيم ما كان يجي على الجبل كان يكبر على الله أوك؟ طلع في إسحاق لبغانا طلع على سوريا طلع على مصر طلع على لبنان طلع على اليمن طلع على تونس طلع على ليبيا طلع على العراق طلع على غير المفلس فيه تحت الظلم من أشنيه تركنا الله تركنا سنة الله تركنا رايدا الله المسلم يقتل مسلم يا ظالم دولق ديلما المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه القول الذي عليه الصلاه والسلام دم المسلم على المسلم حرام معنى المسلم على المسلم حرام يقتل بالضرب ده المسلم انا المسلم حرامة ده يبدأ يزمزنا مصيبة كبيره، ولا تسغلت القتل نسواك تترمل تشرف مدي مسلم يقتل مسلم معاد الله الدعاء